وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وان كل ضلاله في النار اما بعد ايها الاخوه المسلمون لا يزال الناس في هذه الايام يعيشون نسائم هذه اللحظات المباركات يعيشون نسائم هذا الشهر الكريم الذي خصه الله تعالى ب أ ن أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن وقد بين الله عز وجل أ ن ه كتب الصيام ليس فقط على أ م ت ن ا بل كتبه على ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ف أ ن ز ل الله تعالى فيه ا ل ق ر آ ن تكريمه لهذا الشهر العظيم وفرضه الله تعالى على ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة تكريمه لهذه ا ل ش ع ي ر ة ا ل ع ظ ي م ة أ ع ن ي الصيام وصفد الله تعالى فيه الشياطين وغلق أ ب و ا ب النيران وفتح أ ب و ا ب الجنان وجعل الله تعالى له في كل ل ي ل ة من لياليه عتقاء من النار وجعل الله تعالى للصائمين بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون ف إ ذ ا دخلوا أ غ ل ق فلم يدخل منه أ ح د غيرهم وجعل وجعل الله تعالى للصائم د ع و ة م س ت ج ا ب ة وله عند فطره أ ي ض ا د ع و ة م س ت ج ا ب ة وجعل الله تعالى الصيام ج ن ة يستجن بها العبد من النار ومنها ومن فضائل هذا الصيام أ ن الله تعالى اختصه بنفسه دون غيره من العبادات كما قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى كل عمل ابن آ د م له إ ل ا الصيام فانه لي وانا اجزي به ايها الاحبه الكرام وقد تقدم معنا في خطبه ماضيه الكلام على فضائل هذا الشهر الكريم وما ينبغي ان يشتغل به العبد من عباده في قيامه وصيامه وتلاوته ومن حفظ لسمعه وبصره عن المحرمات فلعلنا نقف اليوم باذن الله على بعض المخالفات والاخطاء التي تقع من الصائمين ليس شرطا أ ي ه ا الصائمون أ ن تقع هذه ا ل أ خ ط ا ء ممن يسمعني ا ل آ ن لكنه قد يراها تقع من غيره فيكون حريا به أ ن ينبهه عليها من هذه ا ل أ خ ط ا ء أ ن بعض الصائمين قد يتساهل ب أ ن يفطر في رمضان بغير عذر شرعي أ و بغير عذر ملجئ إ ل ى الفطر وقد ر أ ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ق و ا م ا معلقين بعراقيبهم في النار ف س أ ل النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من هؤلاء فقيل له هؤلاء الذين يفطرون قبل ت ح ل ة صومهم كما عند البخاري ف إ ذ ا كان هذا حال من يصوم لكنه قبل أ ن يؤذن عليه المغرب أ ف ط ر تساهلا بوقت الصيام و ا ل إ ف ط ا ر ف إ ذ ا كان هذا حاله وهذا عقابه فما بالك بمن يتساهل ب أ ن ي أ ك ل ويشرب آ م ن ا مطمئنا غير معذور بعد طلوع الفجر أ و قبل غياب الشمس ومن الأخطاء أ ن بعض الصائمين ي ت أ خ ر عن ص ل ا ة المغرب ل ش غ ا ل ه بطعام ا ل إ ف ط ا ر وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا اذن عليه المغرب أ ف ط ر على رطبات قبل أ ن يصلي ف إ ن لم تكن رطبات ف ت م ر ا ت ف إ ن لم تكن حسى حسوات من م ا فيمكن للصائم أ ن يفطر على شيء يسير ثم يخرج إ ل ى ص ل ا ة المغرب ويدرك الركعتين التي قبلها ثم يدعو بما شاء الله له أ ن يدعو ف إ ذ ا صلى المغرب مع ا ل إ م ا م مطمئنا رجع بعد ذلك ف أ ك م ل إ ف ط ا ر ه ومن الأخطاء أ ن بعض الصائمين يسرف في الطعام والشراب عند إ ف ط ا ر ه فيسبب له ذلك ت خ م ة وامتلاء تشغله أ ث ن ا ء ص ل ا ة التراويح وربما سمعت التجشؤ مرارا من الناس أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة أ و شعرت أ ث ن ا ء ركوعهم وسجودهم ب أ ص و ا ت تدل على امتلاء بطونهم أ و على رغبتهم في أ ن يخفف ا ل إ م ا م عنهم وبحسب ابن آ د م لقيمات يقمن صلبه ومن الأخطاء أن ان بعض الصائمين يتجنب الطيب أ ث ن ا ء صيامه ظ ن ا أ ن الطيب يقدح في صيامه وقد كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعجبه الطيب وكان يتطيب في كل أ ح و ا ل ه سواء كان صائما أ و غير صائم فهو مستحب في جميع ا ل أ و ق ا ت لكن الذي نبه عليه الفقهاء هو استنشاق البخور وذلك ل أ ن له جزيئات ربما نفذت إ ل ى الجوف مع النفس فمنعوا من استنشاقه أ ع ن ي منعوا من أ ن تقربه إ ل ي ك ثم تتعمد أ ن تجذبه إ ل ى جوفك أ م ا لو وضع البخور في المسجد مثلا فشمه الناس عموما دون أ ن يقرب أ ح د ه م أ ن ف ه إ ل ى ا ل م ب خ ر ة ويستنشق فهذا جائز إ ذ ا كان البخور موضوعا في المسجد وشمه الناس في وقت ص ل ا ة عصر أ و في غيرها وهم صائمون أ و وضع في البيت فلا ب أ س في ذلك لكن الذي قد يؤثر في الصوم هو أ ن يقترب الصائم من ا ل م ب خ ر ة ثم يستنشق فيكون الدخان يخرج من ا ل م ب خ ر ة م ب ا ش ر ة ويدخل إ ل ى جوفه ومن الأخطاء أن بعض الصائمين أن الأخطاء بعض يظن أ ن ه إ ذ ا خرج منه دم من جرح ف إ ن صومه يفسد والصواب أ ن خروج الدم من الصائم لا يفسد صومه إ ل ا إ ذ ا أ خ ر ج ه متعمدا وكان كثيرا بشرطين أن يخرج من يخرج ان ل ص ا ئ م أ يخرجه الصائم متعمدا و أ ن يكون كثيرا أ م ا إ ذ ا خرج الدم من غير عمد منه ك أ ن يصاب بجرح أ و أ ن تصاب ا ل م ر أ ة بجرح أ ث ن ا ء عملها في ا ل إ ف ط ا ر فهذا لا يؤثر في صومه سواء كان كثيرا أ و قليلا لا يؤثر في صومه ولا يفسد عليه صومه ما دام أ ن ه غير متعمد حتى لو كان الدم كثيرا أما الشرط الثاني فهو ان يكون الدم كثيرا فلو اخرج الدم متعمدا لكنه دم قليل لم يفسد بذلك صومه كمن يجري تحليلا مثلا فيخزونه ب ا ب ر ة في طرف اصبعه و ي أ خ ذ و ن قطرات معدودات من الدم او ي أ خ ذ و ن دما يسيرا للتحليل ونحو ذلك فهذا لا يؤثر في الصوم ما دام انه دم قليل اما اذا كان دم كثيرا بحجم القارورة التي تكون بحجم الاصبع مثلا او دم بحجم بحجم من بدمه مما ذلك فهذا تكون يكون اكثر من ذلك كأن ان نص انه يفسد يتبرع بعض الفقهاء على أنه يفسد ص ومن ه بإخراجه طائعا متعمدا و أ يكون ي ك ث ر ا ومن ا ل أ خ ط ا ء أ ن بعض الناس ي ب د أ ص ل ا ة التراويح مع ا ل إ م ا م ف إ ذ ا زاد ا ل إ م ا م عن إ ح د ى ع ش ر ة ر ك ع ة انصرف ا ل م أ م و م عن ا ل إ م ا م قبل أ ن ينتهي ا ل إ م ا م من التراويح والوتر بزعم أ ن ا ل إ م ا م قد خالف ا ل س ن ة بزيادته في الركعات عن إ ح د ى ع ش ر ة وهذا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الكرام يفوت على هذا ا ل م أ م و م أ ج ر ا عظيما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من قام مع ا ل إ م ا م حتى ينصرف كتب له قيام ل ي ل ة وفي الحديث ا ل آ خ ر قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من قام رمضان إ ي م ا ن ا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ف إ ذ ا تعمد ا ل م أ م و م أ ن يخرج أ ث ن ا ء ص ل ا ة التراويح مفارقا لامامه لم تنطبق عليه مثل هذه الاحاديث صلى المرء إ ح د ى ع ش ر ة ر ك ع ة وهو بلا شك أ ق ر ب إ ل ى ا ل س ن ة أ و صلى ثلاثا وعشرين كما أ م ر عمر رضي الله تعالى عنه ابي بن كعب أ ن يصلي بالناس في زمانه فكانت س ن ة للخلفاء الراشدين فلا ب أ س في ذلك فالله تعالى قد عم ا ل أ م ر فقال قم الليل إ ل الا ق ي ل والنبي عليه الصلاة عليه والسلام قليلا د ج ع الأمر عاما لما قال من قام رمضان إ م فمدح ا ا واحتسابا ا ن ق ي م بحد ذاته سواء كان إ ح د ى ع ش ر ة ر ك ع ة كما كان صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يفعل أ و لو زاد عن ذلك ا ل أ م ر في ذلك سهل ومن ا ل أ خ ط ا ء ان بعض المصلين إ ذ ا دخل إ ل ى ص ل ا ة العشاء م ت أ خ ر ه أ ق ب ل و ا ل إ م ا م قد ب د أ في ص ل ا ة التراويح فتجد أ ن ه م ربما كانوا أ ر ب ع ة أ و خ م س ة أ و أ ك ث ر من ذلك فينحرفون في ز ا و ي ة م ع ي ن ة من المسجد ويصلون ص ل ا ة العشاء و ا ل إ م ا م قد ب د أ في ص ل ا ة التراويح فيلغوا على أ ن ف س ه م في صلاتهم ويلغوا على المصلين أ ي ض ا في صلاتهم فينشغل المصلون عموما بسماع ق ر ا ء ة الامام إ م و ب س م ء قراءة ا ل إ ا م ا ل آ خ ر الذي يصلي ب أ ص ح ا ب ه ص ل ا ة العشاء وهم أ ي ض ا يلغون على أ ن ف س ه م بذلك وذلك ب أ ن يشغلوا انفسهم بسماع ق ر ا ء ة ا ل إ م ا م الاصلي أ ن ه م ينبغي أ ن يدخلوا مع ا ل إ م ا م م ب ا ش ر ة في ص ل ا ة التراويح ب ن ي ة صلاه ة العشاء فالإمام يصلي التراويح يصلي ويدخل ح د أ م بنية ص ل العشاء ة ا ف إ ذ ا سلم ا ل إ م ا م من ركعتين قام ا ل م أ م و م بعدها فاتى بالركعتين الباقيتين ليصلي أ ر ب ع ا صلاه عشاء الذي يق... بعض ا ل إ خ و ة الحريصين الذين يقصدون الذهاب إ ل ى بعض المساجد التي يكون ائمتها قراءتهم م ؤ ث ر ة بصوت حسن فتجد أ ن بعضنا أ ح ي ا ن ا يحرص على أ ن يذهب إ ل ى أ و ل ئ ك لكنه ي ت أ خ ر كثيرا وربما ذهب إ ل ى ذلك ا ل إ م ا م و أ ث ن ا ء قيادته لسيارته يسمع المساجد تصلي ويسمع ل ا م ة يقرؤون في ص ل ا ة العشاء ومع ذلك لا يهمه أ ن تفوته ص ل ا ة العشاء ما دام أ ن ه سيدرك ولو بعض مع ذلك الإمام. وربما مع التراويح الإمام ذلك أدرك م و ع ظ ة بعدها فيفوت ص ل ا ة العشاء الأصلية متعمدا بناء على أ ن ه سيصلي مع ا ل إ م ا م ص ل ا ة العشاء بنيه ة صلاة التراويح ويفوت على ويفوت ف ن س أيضا بعض صلاه ة التراويح فلا ل ينطبق ي ع من ق التراويح م رمضان إيمانا واحتسابا أ ن ه لم ل يقم ا كامنة وإنما قام وإنما قامها ناقصة ويفوت إ ن ناقصة م قامها ا و على نفسه أ ي ض ا إدراك ك ت بعض ي ر الإحرام وربما ة فوت ل ى نفسه أ ي ا ا ل صلاه ة في ا ل ص و ف التراويح أ و ل ى فجاء م أ خ ص ل ى ربما ف ف ن ا أ وهذا صلى الصفوف وشر صفوف الرجال في أواخر وشر خ ر آ ا و ه بلا شك قد فوت على نفسه أجورا عظيمة بوسوسة على عظيمة ل ا ش ي ط ا ن أن له ل ص اذا ت ك مع ل ك ل ل إ م م ا وأن حضور ق ب كنت مع م الصلاة أفضل من غيره وهذا إذا بلا شك ك خطأ ن تريد أ ن تذهب إ ل ى مسجد بعيد ف ذ ا ب اليه مبكرا لتكون موجودا في ذلك المسجد قبل ا ل أ ذ ا ن بوقت ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن وتدعو الله تعالى بما, بما يسر الله عز وجل لك وتصلي في الصفوف ا ل أ و ل ى وتدرك ا ل ص ل ا ة من أ و ل ه ا أ م ا إ ذ ا ت أ خ ر ت وعلمت أ ن ك لن تحضر مبكرا إ ل ى ذاك ا ل إ م ا م ولن تحضر ص ل ا ة العشاء معه فصل في المسجد القريب الذي يلي بيتك واجعل صلاتك معه فيما يتسع من الوقت ومن ا ل أ خ ط ا ء أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام م د ا و م ة بعض الصائمين بعد فراغهم من الدعاء سواء إ ذ ا صلوا مع ا ل إ م ا م في ص ل ا ة التراويح ودعوا دعاء القنوت أ و إ ذ ا كان يدعو في غيره من المواضع ك أ ن يدعو بين ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة أ و في ثلث الليل ا ل آ خ ر إ ذ ا قام ل أ ك ل أ ك ل ة السحور أ و نحو ذلك تجد أ ن ه يداوم بعدما ينتهي من دعائه دائما ب أ ن يمسح وجهه بيديه. قال شيخ ن العلامه ا شيخ ابن ج ب ر ي ن حفظه الله قال إن مسح ان ل ي ي د بالوجه إن مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء وردت فيه أ ح ا د ي ث م ت ع د د ة لكنها كلها أ ح ا د ي ث ض ع ي ف ة لا ترتقي الى, إلى د ر ج ة ما يحتج به ثم قال الشيخ لكنها في مجموعها بتعدد ا ل أ ح ا د ي ث وتنوع رواياتها وتعدد طرقها بمجموعها تدل على أ ن لهذا الفعل أ ص ل ا عن السلف أ و عن رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يقول الشيخ فلو أ ن ه مسح وجهه بيديه أ ح ي ا ن ا فلا ب أ س في ذلك إ ن م ا الانتقاد هو أ ن يداوم على ذلك بحيث أ ن يكون ك أ ن ه س ن ة من سنن الدعاء الملازمه له لكن لو مسح وجهه بيده ي أ ح ي ا ن ا فلا ب أ س في ذلك وقال الشيخ أ ي ض ا سدل بقول النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ان الله حيي كريم يستحي اذا رفع العبد يديه إ ل ي ه يدعوه ان يردهما صفرا خائبتين قال الشيخ فما دام ان اليدين لن تعودا صفرا خائبتين وانما سيضع الله فيهما شيئا فلا باس ان يمسح بهذا الشيء وجهه سدل بذلك ايضا فلو انه فعل الداعي ذلك احيانا لا باس في هذا اما المداومه عليه فهي خلاف ا ل س ن ة ومن ا ل أ خ ط ا ء أ ي ه ا الصائمون أ ن بعض الصائمين يؤخر ص ل ا ة الظهر أ و العصر عن وقتها ل غ ل ب ة النوم قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وسئل النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ ي ا ل ص ل ا ة خير قال ا ل ص ل ا ة على وقتها وفي ر و ا ي ة قال ا ل ص ل ا ة في أ و ل وقتها وبعضهم يجعل رمضان ف ر ص ة للنوم و ا ل ك س ل في النهار والسهر في الليل مع أ ن هذه ا ل أ ي ا م المعدودات هي ش ا ه د ة للطائعين بطاعاتهم وهي ش ا ه د ة للغافلين بغفلاتهم فينبغي على الإنسان إ ذ ا عاد من عمله مثلا قبل ص ل ا ة العصر قد يعود قبل العصر ب س ا ع ة أ و نحوها أ و بعض الطلاب أ ح ي ا ن ا يرجع من مدرسته أ و من جامعته ويكون أ ح ي ا ن ا متعبا وربما لم ينم من الليل إ ل ا قليلا واستيقظ من الصباح الباكر وذهب مع الناس إ ل ى عمله أ و مدرسته فتجد أ ن ه ربما جاء قبل العصر ب س ا ع ة فنام ظانا أ ن ه سيستيقظ مع ص ل ا ة العصر فيفوت ص ل ا ة العصر وربما لم يستيقظ إ ل ا قبل المغرب بنصف س ا ع ة أ و نحوها وهذا لا ينبغي له أ ن يفعل وتلك ص ل ا ة المنافق كما قال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم الذي يؤخر ا ل ص ل ا ة حتى إ ذ ا كانت بين قرني شيطان يعني إ ذ ا اقتربت من الغروب قام فركع ركعات وهذا بلا شك لا ينبغي ل ل إ ن س ا ن أ ن يفعله بل الصائم لو لم يبق على صلاه العصر أ و غيرها من الصلوات حتى الفجر لو لم يبق عليها إ ل ا شيء يسير فينبغي عليه أ ن يشتغل ب ط ا ع ة ا ق ر أ لك جزئين ث ل ا ث ة أ ج ز ا ء حتى يؤذن عليك العصر وقاوم النوم متعبدا لله متقربا إ ل ى الله تعالى بحرصك على ا ل ص ل ا ة ف أ ن ت م أ ج و ر بهذه ا ل م ش ق ة التي تجدها ومن ا ل أ خ ط ا ء أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام أ ن بعض الصائمين لا يحرص على تعجيل ا ل إ ف ط ا ر تجد أ ن بعض الصائمين لا يكون جائعا ولا يكون عطشان فيجلس أ ح ي ا ن ا على كمبيوتر أ و يجلس أ ح ي ا ن ا في أ ي ش غ ا ل ويؤذن عليه المغرب و ل أ ن ه غير مضطر إ ل ى الفطر تجد أ ن ه يتساهل في تعجيل إ ف ط ا ر ه ف ي ب د أ ا ل أ ذ ا ن وربما انتهى ا ل أ ذ ا ن وهو يذهب ويتوضا ويلبس ثيابه ثم يمشي ا ل ه و ي ن حتى يصل إ ل ى موضع إ ف ط ا ر ه وهذا بلا شك خلاف ا ل س ن ة ا ل أ ص ل أ ن يعجل المرء إ ف ط ا ر ه قدر استطاعته يقول النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لا يزال الناس بخير ما ع ج ل ا ل ف ط ر متفق عليه وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بكروا ب ا ل إ ف ط ا ر و أ خ ر و ا السحور فجعلها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام س ن ة من السنن وبعض الصائمين ربما سمع ا ل أ ذ ا ن للمغرب فلم يفطر إ ل ا لما يسمع المؤذن يقول مثلا حي على ا ل ص ل ا ة أ و ربما انتهى المؤذن من أ ذ ا ن ه وهذا الصائم لم يفطر من باب الاحتياط يقول قد يكون المؤذن مبكرا أ و نحو ذلك و ا ل أ ص ل أ ن يفطر بمجرد سماع ا ل أ ذ ا ن ما دام أ ن ك تعلم أ ن هذا المؤذن رجل ث ق ة لا يؤذن إ ل ا على الوقت ف إ ن ه ينبغي أ و ل ما يؤذن أ ن تعجل إ ف ط ا ر ك وهذا هو س ن ة حبيبنا و ق ر ة اعيننا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومن ا ل أ خ ط ا ء أ ن بعض الصائمين يغفل عن الدعاء عند ا ل إ ف ط ا ر و ا ل س ن ة أ ن يدعو الصائم عند إ ف ط ا ر ه ف إ ن مواضع إ ج ا ب ة الدعاء لم يخبرنا الله تعالى بها أ و يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها إ ل ا ل أ ج ل أ ن نحرص عليها فالله تعالى إ ذ ا أ خ ب ر ك بفضل من الفضائل ثم راك ربك جل وعلا تزاحم الناس عليه وتقبل عليه علم الله تعالى منك أ ن ك تقبل هذه الفضائل وتحرص عليها والنبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا حدد أ و ق ا ت ا يستجاب فيها الدعاء فينبغي علينا أ ن نحرص على أ ن نستغلها و ك أ ن ن ا نقول يا رسول الله قد أ ح س ن ت إ ل ي ن ا ب أ ن دللتنا على هذا الوقت فنحن نقدم عليه أ م ا إ ذ ا كنا نعلم أ ن هذا الوقت هو وقت ا س ت ج ا ب ة ومع ذلك لا يقدم عليه ا ل إ ن س ا ن ولا يحرص عليه ف أ ذ ا يدل على نوع من ا ل إ ع ر ا ض فمن ا ل س ن ة الدعاء عند ا ل إ ف ط ا ر قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو يبين فضل الدعاء عند ا ل إ ف ط ا ر قال ث ل ا ث ة لا ترد دعوتهم د ع و ة ا ل و ا ل د و د ع و ة الصائم و د ع و ة المسافر والحديث صحيح رواه ا ل إ م ا م أ ح م د وجاء في ر و ا ي ة قال ودعوه ة الصائم عند ف ط ر ودعوة الصائم عند فطره ويسن له أ ن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أ ف ط ر ت وبعدما ينتهي من إ ف ط ا ر ه يقول الحمد لله الحمد لله ذهب ا ل ض م ا وابتلت العروق و ث ب ت ا ل أ ج ر إ ن شاء الله كما رواه أ ب و داود في سننه فالحمد لله أ ن الله يسر لك الصوم كم من أ ش خ ا ص لا يستطيعون أ ن يصوموا لو ابتلاك الله ب م ش ك ل ة في كبدك أ و في, في, في قلبك أ و في غير ذلك من مواضع جسدك ثم يمسكون الطعام من الشمس إليهم تمسكك إمساكهم إلى طعام أو شراب أو أو لو أن الله منعك من الصوم بغير ذلك كأن تكون كأن يكون المرء مقعدا أو مشلولا ربما كما إنما موصل فمه رأيت والشراب الفجر تنظر شراب بغير يشرب وأنت أن أو أو أو أن كأن أو أو أحيانا ربما لا يستطيع أن يأكل وأن يشرب كما يفعل الناس إنما هو بأنابيب موصل بأنفه أو فمه فأنت غياب تستطيع يكون يستطيع يفعل لحاجتك تقلع الناس ولا دواء الله لا الناس طلوع إلى إلى لو ذلك عن هو يقول الحمد لله يا ربي أ ن ك يسرت ت لي ا ل ص و م و ج ع ل ت ل ي عقلا أ ع ق ل به الصيام وجعلتني مسلما أ ت ع ب د لك بالصيام وجعلتني أ د ر ك رمضان ف أ ص و م مع الناس وجعلتني يا ربي سليم الجسد والعقل فاكل و أ ش ر ب ووفقتني يا ربي إ ل ى طاعتك فلم أ ك فاجرا أ و زنديقا أ و فاسقا أ ت س ا ه ل بالفطر ولا أ ص و م رمضان بل لك الحمد يا ربي فيقول ا ل إ ن س ا ن عند ا ل ف ط ر الحمد لله بكل هذه المعاني التي يحملها قلبه الحمد لله و إ ن ربك يحب أ ن يحمد والله تعالى يحب المدح فيمدح العبد ربه ويثني عليه ويحمده على هذه النعم التي أ ن ع م الله تعالى بها عليه أ س أ ل الله تعالى أ ن ينفعنا و إ ي ا ك م بما سمعنا و أ ن يجعلنا ممن تقبل الله تعالى صيامهم وقيامهم و أ ن يجعلنا ممن يستغلون رمضان ويتعبدون لله عز وجل به و أ ن يجعلنا ممن يعتق الله تعالى رقابهم من النار في هذا الشهر الكريم اقول ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم ك ل ذنب فاستغفروه وتوبوا إ ل ي ه إ ن ه هو الغفور الرحيم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 تفطر في رمضان بلا ض ر و ر ة وهذا خ ط أ الحمل و ا ل إ ر ض ا ع قاسه أ ه ل العلم على المريض والمريض إ ذ ا احتاج إ ل ى الفطر كأن يكون, المرض كان يكون الصوم يزيد في مرضه قال له الطبيب ت أ ك ل هذا الدواء إ ذ ا لم ت أ ك ل ه ل م د ة شهر مثلا ف إ ن ه سيزيد مرضك ويحصل عندك مضاعفات ف أ د ر ك ه رمضان والشهر لم ينته بعد فنقول له أ ف ط ر ل أ ج ل أ ن لا يزيد الصيام في مرضك أ و يفطر المريض اذا كان الصوم يشق عليه يحتاج إ ل ى أ خ ذ أ د و ي ة م س ك ن ة لكنه لما صام ب د أ ا ل أ ل م في ركبته أ و في بدنه أ و نحو ذلك يشق عليه فنقول أ ف ط ر ل أ ن الصوم يشق عليك ويتعبك ف أ ف ط ر ل أ ج ل ذلك أ و إ ذ ا كان الصوم يؤخر شفاءه كذلك الحامل أ و المرضع إ ذ ا كان الصوم يتعبها ويرهقها جدا أ و يتعب ولدها بحيث أ ن ه ا إ ذ ا صامت المرضع لم يكن في ثديها حليب لولدها مثلا أ و إ ذ ا صامت الحامل شعرت ب ح ر ك ة ولدها ضعيفه في بطنها وخافت عليه أ ن ي ت أ ث ر بذلك لضعف جسدها هي أ ص ل ا فلو لم ت أ ك ل ولم تشرب لم يجد, يجد الجنين في, في, في, في جسد أ م ه ما يطعمه وما يتغذى به إ ل ى ا ل إ ف ط ا ر وذلك ل أ ن جسدها ضعيف أ ص ل ا عندها يجوز لها الفطر ق ي ا س ا على المريض أ م ا إ ذ ا كانت الصائم ق و ي ة والمرضع كذلك أ و كما في, في وقتنا اليوم تستعمل أ ن و ا ع من الرضعات ا ل ص ن ا ع ي ة أ و نحو ذلك فلا ينبغي أ ن تتساهل الحامل أ و المرضع بالفطر إ ل ا إ ذ ا احتاجت إ ل ى ذلك أ ن يكون عليها خطر في صحتها أ و على ولدها في ذلك خطر ومن ا ل أ خ ط ا ء أ ن بعض الصائمين يحرص على صيام رمضان بينما يتساهل فيترك ا ل ص ل ا ة تجد أ ن بعض الصائمين ربما نام إ ل ى المغرب ففوت ص ل ا ة الظهر والعصر وربما سهر من الليل خ ا ص ة إ ذ ا لم يكن عنده دوام في عمل أ و في, في د ر ا س ة فيسهر ربما إ ل ى ا ل س ا ع ة ا ل ع ا ش ر ة صباحا وينام إ ل ى المغرب فيفوت صلاه الظهر والعصر وهذا بلا شك لا يجوز فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أ و تجده أ ح ي ا ن ا يلتزم ب ا ل ص ل ا ة في أ و ل الشهر ثم ي ب د أ يتساهل بذلك وهذا واقع تجد أ ن عدد المصلين في ص ل ا ة المغرب في أ و ا ئ ل الشهر أ ح ي ا ن ا يصلي وراء ا ل إ م ا م ع ش ر ة صفوف فإذا, أذن فاذا انتصف الشهر بدات تقل إ ل ى س ب ع ة طيب أ ي ن هؤلاء الذين صلوا معنا في أ و ل رمضان كلهم ذهبوا إ ل ى م ك ة يعتمروا او إ ل ى ا ل م د ي ن ة أ ي ن ذهب هؤلاء ب د أ و ا ي ت س ا ه ل و ا كان في السابق يفطر ثم يقوم م ب ا ش ر ة إ ل ى المسجد لكنه ب د أ يتساهل بذلك وهذا بلا شك خطا ينبغي أ ن يناصح كل من, يقع كل من يقع في, في مثل ذلك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الكرام ومن أ خ ط ا ء بعض الصائمين أ ن ه لا يحرص على تناول السحور أ و أ ح ي ا ن ا ربما تناوله مبكرا تجد أ ن ه ينام في ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة ع ش ر ة ولا يزال باقي على الفجر ق ر ا ب ة الخمس ساعات ف ي أ ك ل شيئا من, من طعام ثم ينام ولا يستيقظ إ ل ا ل ص ل ا ة الفجر وهذا قد فوت على نفسه س ن ة ت أ خ ي ر السحور ف ا ل س ن ة أ ن يؤخر المرء سحوره ل أ ج ل أ ن يصيب قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يزال الناس تزال امتي ل لا ن ا س بخير ما عجلوا الفطره و أ خ ر و ا السحور فينبغي أ ن يستيقظ قبل الفجر ويتسحر ولو على شيء يسير قام قبيل ق ب الفجر فشرب ك أ س من ماء أ و نحوه ثم أ ك ل ت م ر ة وتمرتين ب ن ي ة أ ن هذا سحور بلا شك أ ن ا ل م ر أ ة يؤجر على ذلك و أ ن الله تعالى يكتب له مثل هذا سحورا ا الله تعالى بمنه وكرمه أن يسلم لنا صيامنا أسأل أن يسلم يتقبله بمنه وكرمه م وأن ن و ن ن ج ع ل اللهم ا تعالى ن ا ل م ق ب و ر ي ن ف ي هذا ه ا ل ش ر ا لنا ك ر ي م اللهم إ نسألك فعل الخيرات ول ت ر ك ا م ن ك ر ابائنا ت و ح ل م س ا ك و أردت فتنة وامهاتنا ف و ن ن ي ا ل ل اللهم من كان منهم حيا فمتعه ب ا ل ص ح ة و ا ل ع ا ف ي ة على طاعتك حتى يلقاك ومن كان منهم ميتا ووسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم ا م و ف ولي امرنا لما تحب وترضى اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك اللهم اجعل عمله في رضاك وسائر ولاه أ م و ر المسلمين في كل أ ر ض من أ ر ض ك ه ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم ثبت أ ق د ا م ه م اللهم اجمع كلمتهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم عليك ب أ ع د ا ئ ك و أ ع د ا ئ ن ا من النصارى والصليبيين اللهم عليك بهم ف إ ن ه م لا يعجزونك اللهم إ ن ه م قد قتلوا إ خ و ا ن ن ا ورملوا نساءنا اللهم ف أ ر ن ا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز سبحانك لا يغلب جندك ولا يخلف وعدك ولا يخالف أ م ر ك جل ش أ ن ك لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت